قُمَّ خَلَكَ مُطُفَتَعَ قَتَم فَخَلَقُونَعَ قَتَمُ غتَم فَخَلَكُونَ المُبغتَ عظَام فَكَسَونَ لا يظَامَلَحم أَّ خلَكَ مكفَتَ على قَ فَخَلَكُ العالم قََم غتَ وَوت يوم فك سون لا يظام لَلحم فك فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله